يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوضي يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون يصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون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 متكين على سرر مصفوفه وزوجناه بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريته بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناه بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغوا فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلهم مكنون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 فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر تربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامه بهذا أم هم قوم طابون